يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمُوا مُؤْمِنِينَ